الباب الثالث والعشرون وثلاثمئة باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا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 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود بإسناد حسن قوله من روح الله هو بفتح الراء أي رحمته بعباده وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به